فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلين اولم يرى الانسان اننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين